ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حبيم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل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 إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذينهم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر واستعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يردون لقانا في طغيانهم يعمن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 قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجد القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائفة الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَا وَبَيْنَهُمْ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَالُوا اتَّبِعُوا قُرْآنًا غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوتوا عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم منه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 ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أبقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم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 طُم في الكلك وجري النديم وجرينا من بريح طيبه وفرح بها جاءت رياح عاصف جاءت رياح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم أحيط بهم الله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 ما إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط بين فاختلط بين بات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا أتى أمرنا ليلة أونها فجعلناها حصيدة. فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء فَأَهْدِ مِن يُشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرِثُونَ عَن ذِىٰنَهُمْ قِطْعَةً وَلَاٰهِنًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم بالله ما لهم من الله من عاصي كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 امَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ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 قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل لا يهدي للحق. أَفَمَن يهدي إلَى الحَقَّ أَحْقَقَ أَن يُتَبَعَ أَمَّا الَّا يَهْدِي أَمَّا الَّا يَهْدِي إلَّا مَن يُهْدَى فَمَا لَكُم كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 بل كنَّ لَبُو بِمَا لَمْ يُحِيطُ بِعِينِهِ وَلَمَّا مَا يَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ كَلَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ طَوْبُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَسَاءَلُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَرَسُ رَسُولٍ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُغْلَبُونَ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 ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض نفسدت بيه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 هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم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 وإنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحنالا قل آ الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل الا كن عليكم شهدا اذ تفيضون فيه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 ولا إِنَّ إِلَّا إِمَانَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأرض وَمَا يَتَبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنَّ يَتَبِعُونَ إِلَّا الرَّدَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مبصرا بِئِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الغني لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعون ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم لبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقام وتذكير بأيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشرككم ثم لا يكون أمركم عليكم غما ثم قبوا إلي ولا تضرو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 ثمّ بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما تلبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين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 وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى أنقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيروطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم وَإِنَّ فِي الْعَالَمَةِ لَعَالِمٌ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْلِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على طلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت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 لِيَوْمًا نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُقَامًا وَأَرْسَقْنَا لَهُمْ مِنْ رِزْقِنَا هُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ العلم إِنَّ رَبَكَ يَقُضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِي يَقْتَلِفُونَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إلَيْكَ فَاسْأَلْ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ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 فلولا كانت قرية آمَنَتْ فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين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 قلن ظر ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات النذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين قلوا من قبلهم قل فانتظروا إني باكم من المنتظرين أن ننجي رسولنا والذين آمنوا كنالك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك إن كنتم في شك من فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوافكُم، وأملت أن أكون من المؤمنين، وأن أقيم وجهك بالدين حنيفا، ولا تكونن.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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وهو خير الحاتمين